شرح السنة للإمام المزني الدرس السابع عشر الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولحاضرين ولجميع المسلمين قال العلامة المزني رحمه الله تعالى المحافظة على أداء الفرائض والرواتب والتناب المحرمات هذا شرح السنة تحريت كشفها ووضحتها فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على اداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات صلاة الوتر في كل ليلة وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب خاتمة الرسالة واجناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق وأن يقال على الله ما لا يعلم كل هذا كبائر ومحرمات فمن رأى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى فمن يسر لهذا فانه من الدين على هدى ومن الرحمه على رجاء ووفقنا الله واياك الى سبيله الاقوم بمنه الجزيل الاقدم وجلاله العلي الاكرم والسلام عليكم وعلى من قرأ علينا السلام ولا ينال سلام الله الضالين والحمد لله رب العالمين نجزت الرساله بحمد الله ومنه وصلواته على محمد واله واصحابه وازواجه الطاهرات وسلم كثيرا كثيرا تمت الحمد لله السنة المزني رحمه الله وشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الرسالة تتعلق بالعقيدة ولكن أحب أن يكون فيها نصيحة بالمحافظة على العبادات والحذر من المعاصي والمحرمات بعدما أتم ما يتعلق بالعقيدة يقول رحمه الله هذا شرح السنة المراد الأقيدة أي هذا الشرح الذي يتعلق ببيان السنة التي يجب اعتقادها تحريت كشفها يعني اتحرى والتمس ان يكشفها وان اوضحها ان اكشفها وان اوضحها يقول اوضحتها على ما ذكر فمن وفقه الله القيام بأن أبنته وفقه الله لذلك وقام بهذا واعتقده وسارع ذئه مع معونته له معونة الله تعالى لأنه لا بد من المعونة لا بد أن يسأل ربه الإعانة على ذلك على القيام بأداء الحرائض فإنه يكون بذلك سعيدا باذن الله يحافظ على أداء التي هي العبادات أكى الأركان الخمسة وكذلك أمن شروط الصلاة وغيرها كالطواف اجتناب النجاسات فيحتاط ويتطهر من النجاسات العينية في الثياب والبدن والبقعة كذلك أيضا يسبغ المضوء يسبغ الطهارة على الطاعات يعني إذا أراد أن يعدي هذه الصلوات فإنه يحدث على أن يسبغ الوضوء وإن كان عليه غسل أن يغتسل ويتطهر إسباغ الطهارة من الطاعات من العبادات كذلك يحافظ على السلوات الخامس التي هي ركن من أركان الإسلام بل هي عمود الإسلام فرضها الله تعالى على العباد يا فعلها بقدر الاستطاعه ان استطاع صلىها قائما فان عجز صلىها قائدا فان عجز صلىها على جنب لا يكلف الله نفسا الا وسعها يحرص على ادائها بكمالها وبشروطها وبما يتعلق بمقدماتها مقدماتها واجباتها ويحدث عظا إلى عداء سننها فكذلك إيتاء الزكاة أفإنها حق الله في المال كما قاله أبو بكر لما كرأ ذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم ومال فأن أقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله إلا الله فمن قالها أصم مني دمائه ودمه وماله إلا بحقها فقال أبو بكر الزكاة حق المال فهي من الحق الذي يجب عليه إلا بحقها واجبه على أهل الجداء أهل الجدات يعني أهل الأموال الذين عندهم أموال تبلغوا أن تكون نصابا فيخرجون منها بقدر ما فرضه الله وهو الجزء المرتب على في كل المال أي نوع من أنواع المال كذلك الحج فرضه الله على المستطيع من استطاع إليه سبيلا يؤديه بعدما يحرص على تكميل أركانه وشروقه واجباته وسننه كذلك الصيام صيام شهر رمضان واجبا لمن كان صحيح البدن يعني غير مريض على لأهل الصحة يعني لأهل الصحة البدن هذه فرائض الإسلام الصلاة والزكاة والصوم والحج ذكر بعد ذلك أن من السنان المحافظة على النوافل أن هنا خامس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الصلوات المكتوبة فإذا كان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها فإن المسلم يحرص على المحافظة عليها أولها صلاة الوتل في كل ليلة وقته بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ما بين الصلاتين وأكله ركعة وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين وخمس أفضل من ثلاث وسبع أفضل من مقعدونها وأعدها فيما ذكر ثلاث عشرة أو إحدى عشرة في حديث عائشة أروي عنها أنه كان يصلي لثلاث عشرة يؤتر من ذلك بخمس وفي حديث آخر أنه كان يؤتر بإحدى أو يصلي أحدى عشرة. وفي حديث ابن عباس أنه صلى في تلك الليلة ثلاثة عشرة فيواضب على ما يقدر عليه ثانيا سنة الفجر الركعتان قبل الفجر سنة مؤكدة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوهما وإن طردتكم الخيل يعني سنة الفجر وأخبر بأنها أفضل من الدنيا وما عليها كذلك فلا تعيد الفطر في وقت محدد إلى أنتهى من سيام رمضان خرجوا يصلون شكرا لله تعالى على أن وكنهم من اتمام هذا الصيام وما فيه من العبادات كذلك ساء الرابع صلاة عيد النحر إذا وفقهم الله لإتمال العبادات العبادات هي عشر للحجة الصيام فيها والأذكار والتكبير المطلق ثم آخرها التكبير المكيد وكثرة التسبيح والتحميد والصدقة فيها وكذلك إخوانهم الحجاج يعملون فيها أعمال المناسك إذا تمت هذه العشر شرع لهم أن يصلوا صلاة عيد ركعتين ثم أبادهما خطبتان يقصر فيهما من التكبير في الركعتين وكذلك في الخطاب هذا عملا بقوله ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الخامسة تعتبر خامسة أو سادسة فلا الكسوف الكسور والقمر للسمس والقمر هذه نعتبرها خامسة وهي سنه مؤكده وهي اكد ما ورد من السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم ذلك فافزعوا الى الصلاه اذا رايتم هذا التغير في الشمس او التغير في القمر فانه مما يخوف الله به عباده فيفزعون إلى الصلاة كذلك صلاه الاستسقاء. ما تحتاج اليه احتاج إلى أن يستسق عندما يتأخر المطر وتجف الأرض وتغور الآبار وتيبس الأشكار وتيبس الأشاب وتهزل البهائم وتجوع وتحتاج إلى إنائة ونحو ذلك يحافظ على هذه الصلوات تصبح ستا الأولى صلاة الوتر الثانية ركعة الفجر الثالث صلاة عيد الفطر الرابعة صلاة عيد النحر الخامس صلاة الكسور السادسه صلاة الاستسقاء هكذا حتى على المحافظة فضه الموظف عليها وبعد ذلك ختم بالمحافظة على الاجتناب اجتناب ما حرمه الله المحرمات كثيرة يتجنب العبد كل المحرمات محرمات أي في الأموال أكأكل الربا والسرقة والنهب والاختلاس وأخذ المال الحرام بغير حقه هذه محرمات أي في الأموال أكذلك أيضا محرمات الأكل أكأكل الميتة ورحم الخنزير وأكل الجيف وأكل الكلاب والسباع والقطط والسنانير والتعالب ونحوها فإن هذا أيضا محرم يتجنب المحارم كذلك أيضا المحرم يأتوا باللسان يحتلز من الني النميمة والكذب والغيبة النميمه نقل الكلام للغير على وجه التحريش قال الله تعالى همازم الشائم بنميم ورد فيها حديث فيها وعيد شديد كذلك الكذب الكذب اخبار بغير ما هو الواقع وقد ورد الوعيد فيه مثل قوله ولا يزال الرجل يكذب اياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يتبع عند الله كذابا وله صور كثيره وعليه أدلة كثيره كذلك الغيبه التي هي ذكرك اخاك بما يكره ان تذكره وهو غائبا ولو كان ذلك موجودا فيه لما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قالوا أرأيت ان كان فيه ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد ارتبته وان كان وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته البهد هو الكذب عليه هذا مما حرمه الله كذلك الفرية مثل القذف يكالفه بالهواحش يكالفه بالعيوم يتنقصه بها لحضوره وفيها لضعيبته تنقص المسلم الاستهزاء به كل ذلك من حرمات اللساء. وكذلك أيضا محرمات اللسان كثيرة ومن جملتها الاستهزاء بآيات الله والاستهزاء بكلامه وبرسله ونحو ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أهلي معاذ ألا أذلك على ملاك ذلك كله أمسك عليك هذا؟ وأشار إلى لسانه قال: قال وإن المؤخذون بما يتكلم به قال هاكلتك أمك يا معاذ، وهل الناس الناس بالنار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حطوا صائدوا أبزنتهم حسن على الأمساك اللسان وعدم إطلاقه فيما لا يحل كذلك المعاصي بالنظر ان ينظر الى المحرمات ينظر الى الصور الفاتنه ينظر الى النساء المتكشفات ينظر الى الدنيا ارتباطا بها لقوله تعالى ولا تمدنا عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا هكذا إلى ما متعنا به كذلك أيضا معاصي الأذن الاستماع إلى الكلام المحرم الاستماع إلى الله واللعب الاستماع إلى الغناء والزمر وما أشبه ذلك هذا من معاصي الأذن كذلك معاصي البطن مثل شرب الخمور واكل المخدرات واكل المال الحرام معاصي الفرج الزنا ونحوه هذا كله يتجنبه المسلم ومن معاصي الانسان البغي الذي هو التكبر والتعاظم على الناس حرمه الله في آية الاعراف يقول انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تقولوا على الله ما, ما لا وان تشرك بالله ما لم ينذر به سلطانا وان تقول على الله ما لا تعلمون هذه خمس حرمها بدأها بالفواحش فالزن ونحوه ثم بعد ذلك بالاثم عن جملة الاثم شرب الخمور وتعاطي الميسر بقوله تعالى اثألنك عن النخمري والميسر كل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفهما وإذا كان كذلك فإن الله تعالى قد حرم الإثم كذلك البغي الذي تكبر والاستطارة على الناس البغي بغير الحق كذلك الشرك الشرك الكبير هو صغير كذلك أن يقال على الله ما لا يعلم وأن تقول على الله ما لا تعلمون وقالوا إن ذلك من أكبر الذنوب أن يتخبط في العلم وأن يتخبط في الفقه وأن يتخبط في الأحكام وأن يفتي ويعلم وهو جاهل كل هذا من التبائر وكل هذا محرمات فمن رأى حول الحماء يوشك أن يواقع الحماء كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان المشهور حدث به واهوى إلى أذنه أني قد صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّر وبينهما أمور مشتبهات لا يلمهن كثير من الناس فمن اتكى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام لأنه إذا تساهل في كثير من المشتبهات حري أن يقع في الحرام فإن بعض المشتبهات يكون محرما ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي. يرأى حولها ما يوشك أن يقع فيه إذا كان هناك أرض مهمية فيها اعشاب حماها أحد الملوك على مصلحة خاصة فإذا جاء راعي غنم فقد يغفل إذا كان حولها والغنم إذا رأت الاعشاب اندفعت إلهي ورتعت في ذلك العشب الذي تراه فإذا علم الحراس فإنهم لا يضربون الغنم لأن الغنم بهائم ولكن يضربون الراعي لماذا جئت بها الأرض واسعة لماذا تربت وأنت تعلم أن هذه حما يوشك أيهاك يا رحمة فمن يستر لهذا كله من العقائد والاحكام فانه من الدين على هدى يعني من أهل الهدى الذي أرسل الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أخبر بأنه على هدى. كيف تمسك الهدى؟ على أن تحرص كل الحرف على أن تعمل بالسنه وبما أمكنك من ذلك لتكون على هدى من الدين على هدى يعني على اهتداء وبيان واضح ومعرفة بكيفية استعروا بكيفية العمال ومن الرحمة على رجاء الله تعالى يقول رحمة وسعى كل شيء فسأكتبها أهل الذين يتقون أهل الذين يتقون والذين هم بها يترى بهم يؤمنون الذين يتبعون الرسول من الرحمة على رجاء يهدث على يعمل بهذا أن يكون ممن تعمهم رحمة الله تعالى يقول وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوام لأن التوفيق من الله فهو الذي يوفق من يشاء اذا طلب ربه فرغب إليه وسأله وهو صادق سأله التوفيك للهدى وساله التوفيق للسداد فان الله تعالى يوفقه الى سبيله الاقوى وصراطه المستقيم بمنه الجزيل الاقدم من من الله تعالى على عبده وتفضلا عليه منه الجزيل الكبير الاقدم الذي هو موصوف به ازلا وجلاله العلي الاكرم أي موصوف ربنا بأنه ذو الجلال والإكرام فهو الجليل وهو العلي بكل أنواع العلو وهو الكريم الأكرام والسلام عليكم أي الذين كتب إليهم وعلى من قرأ علينا السلام يعني على من سلم علينا ولا ينال سلام الله الضالين انما السلام الله على مع المهتدين كما في قول الله تعالى والسلام على من اتبع الهدى والحمد لله رب العالمين ختم هذه الرساله بالحمد لله ثم قال نجذت الرساله بحمد الله ومن امتنانه على عبده وصلاته على وصلاته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات الصلاة من الله ثناؤه على عبده بالملائكة الأعلى وآله أي أقاربه وعشيرته أصحابه الذين اطاحبوه ونصروه أزواجه أمهات في المؤمنين الطاهرات وسلم تسليما كثيرا كثيرا والله آمان